بسم الله وقبن مريم مس إبليس دون خلقه فأعياه وما أهاج صراخ الولدان في حلقه وصلاةً على أشد البرايا على الشيطان بأسا قد أذى له رأسا وأقنطه الحظ في صف به يأسا أما قبل فلسنا بدني الله وحدنا إنما يعايشنا ليلنا ونهارنا أمة أمثالنا ألزموا من الشرع تبعاتنا ما بين مجوس ومسلمين يهود وملحدين ونصارى وبوذيين يروننا ولا نراهم خرائبنا ثراهم وعظام زادنا قراهم وروث أنعامنا وبعد ففي هذه الأيام ثار في الجن الكلام مع غفلة الأنام عن هداية الملك العلام فاستشرت الأوهام وتفشت في الناس الأسقام وتناوشت اللاهين من الجن سهام ومؤسسة المنتدى للإنتاج الإعلامي والتوزيع يطيب لها أن تصحبكم في رحلة مع عالم الجن تكشف ألعيب مرادته وتضع بحول الله أيدينا على دواء مسه وأذيته سائلين الله أن يقينا وكل مسلم كيد إبليس وبطانته.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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاوت ويؤمن بالله فقد استمسك فقد استمسك بالعروة الوثقالا في صاملها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاروت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار لهم فيها خالدون آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من الرسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها مكتسبت ربنا لا تأخذنا إن نسينا أو أخطأنا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 شاهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائما بالقصد لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام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 إِنَّ الله كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَطِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَا هُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابِ إن الله كَانَ عَزِيزاً حَكِيماً إِنَّ الَّذينَ كَفَروا بآياتنا سُفَنُ فَنُصلِيهِمْ نَاراً كُلَّما نَضِجتْ جُلودهم بَدَّلَهُمْ جُلوداً غَيْرها لِيَذُوقوا العذاب إن الله كَانَ عَزِيزًا حَكِيمًا إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَظِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَلَ لَهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُ الْعَذَابَ إن الله كان عزيزاً حكيماً إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً كلما نضجت جلودهم بذلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما ان الذين كفروا باياتنا سوف نصليهم نارا كلما نظجت جلودهم بدلناهم جلدا غيرها ليدوقوا العذاب ان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 قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ فقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل عبدوا الله ربي وربكم إنه من يُشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأوىه النار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 من المحسنين، فوربك لنحشر عنهم والشياطين، ثم لنحضر عنهم حول جهنم جثية، ثم لنزع عن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيه. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها عصية، فو ربك لنحشر أنهم شياطين، ثم لنحضر أنهم حول جهنم جثية، ثم لنزع أن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتية.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 ومن يدعو مع الله إله آخر لا برهان له به فإنما حسابه وعند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين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 فَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُلِ الرَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ إِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ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 شَاءَ وَاسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ عَظِيمٌ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 لا إله إلا الله الحي القيوم لا تأخذون سنت ولا نوم لهما في السماوات وما في الأرض ما الذي يسبع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيقون بشيء من علمه إلا بما شاء واسع قرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 ورسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 واسع قرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم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 شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ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 وَوَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ